من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض كل هذه تدل على أن هذه أن أن سنن الله عز وجل الموجودة في الكون تتدخل وما في ذلك شك إن, إن الزلزال البحري الذي أصاب بحر الصين الجنوبي وأصاب بعض الدول في آسيا وبلغت حصينة الناس في ثواني معدوده أرض تتحرك وتميت من تحت أقدامهم فأخذتهم الرجفه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 فلما احسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى مساكنكم وما أترفتم فيه لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين هكذا يصف القرآن المثلات أي الذين كانوا المتماثلين المتماثلين في الأخلاق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 لماذا يهلك لماذا الله القرى إن القرى التي اهلكها الله عز وجل كثيرة ولكن أخطر ما في ذلك أن الناس يامنون مكر الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون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 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو ياخذهم على تخوف كل هذا يدلل القرآن ويقود البشرية إلى أن الله عز وجل يمهل ولكنه لا يهمل وأنه سبحانه أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه الم شديد وتلك القرى اهلكناها لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وما كان ربك مهلك القبولك القرى بظلم واهلها مصلحون وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ليس ظلما بما كانوا يصنعون سبحان الله هذا القرآن حكمته أنه تقع الوقائع والأحداث فيتلى فيظل غضنطريا كأنما أنزل للوقائع والأحداث المعاصرة التي نعيشها وضرب الله مثلا قرية في آسيا في أمريكا في في أوروبا في أفريقيا في أي في أي مكان كانت امنه مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان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 وشعيب وهود وصالح قال وتلك القرى ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادوهم غير تكبيد تخشيم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى محدثا عن شؤم المعاصي والذنوب قال ما الذي اخرج الوالدين من الجنه ما الذي أخرج الوالدين من الجنة وما الذي اخرج ابليس اللعين من ملكوت السماء طرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وبدله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 فماتوا عن آخرهم وما الذي رفع قرى قوم لو فجعل عاليها سافلها وامطر عليها حجارة من سجيل منضوب مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما الذي أرسل على قوم شعيب، والأيتة والمدأوى ومديا سحاب العذاب كالظلل لما استقر فوق رؤوسهم أمطرت عليهم نارا تلظى ما الذي أغرق فرعون وجنده الأرواح للغرق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 والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها ليدرك الناس نعمتها بسط الارض ودحيها قال لهم اما انها رجفت واما انها لم ترجف بنفسها وانكم احدثتم في المدينه حدثا اما وانها لو عادت لا اسافناكم فيها ابدا قال لهم ثاني لو حصل زلزال بشيل عفشوب امرق من البلد قال لهم معناها ما في زلزال بيحصل ساكت ما في زلزال بيحصل ساكن أما اما وانها لم تمد بنفسها يعني ما عندها مزاج الواطئ في في الصين ولا في اي مكان ولا ولا في ماذيف ولا اسمها شوي يقول الاطباء تتحرك مزاج يعني ما مزاجها وما اعرف كيف تحركت بأمر ربها ويوم القيامه تحدث اخبارها بان ربك اوحالها وذلك زلزال كبير وفي اخر الساعة ثلاث زلازل عظيمة خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وبعدها تقوم الساعة وتهو ولا تقوم الساعة حتى يهلك بعض الناس بالخصف والقذف والمسخ قالوا انهلكوا وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث ايها الاحبه الكفر والالحاد اكبر واعظم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 فكفرت بأنعم الله كفر النعم والمعاصي تبدل العافيه سقما والرضا من الله سخطا والستر فضيحه اعوذ بالله وان أشر العقوبات الا يشعر المعاقب بالعقوبه ليسدر في غيه ويتمادى في ضلاله وبعد ذلك ليؤخذ وان الله ليملي للظالم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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ليس أمرا شرعيا ولكن أمرا كونيا وكانوا من قبل أحسن أثاثا بالناسبة الآن الناس عنده أثاثات فحمة جدا أثاثا أثاثا يعني أثاثات الأثاثات يغنبوا فيها كناس الجلوس الفاخرة والنجف ما أنت أول ناس ناس عاد كان عندهم النجف سليمان قصره جزاز كله جسر جزاز أهل بيتخيلوا بحر ما جزاز الكلام ده متين الكلام ده قبل تقريبا ثلاثة ألف سنة تقريبا قبل ثلاثة ألف سنة في جسر كان في الدنيا دي في الشام كان من جزاز ممرض وكمان جزاز أملس البشرية ما ما ما لا يزعم أنهم تطوروا لم يتطوروا حتى ولو تطوروا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 وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم سبحان الله أمرنا مترفيها بأساساتهم الفخمة أحسن أساسا ورئية منظرا رؤيا من الرؤيا منظر مناظرهم كانت جميلة واشكال سمحه وناس كانوا يكشروا وقيافة وأي حاجة لكنهم كانوا بعيدين عن الشريعة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 ولا تقول أن الفساد بعيد وبالتالي أن العذاب بعيد لا تقول هذا غدا غدا شنو لما غدا اليوم الساعة وطنر بالليل امشي شوارع خرطوم تخشى من الخسف ومن المسخ ومن القذف الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجه الاحتفال برأس السنة فسادا وانحلالا وطغيانا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 انا ترى ان الفضائيات تنزل بقلب اشلاك الا ترى ان الفضائيات ألا يمكن أن, ان تكون سبب من اسباب من اسباب الهلاك والزلازل في الامه الا ترى ذلك من المناظر التي تعرض والانحلال الذي يكون حسن له يقول لك راس السنه في ناس عندهم مزاج يقول لك يكون صاحق عشان يحضر سنه 2005 يعني شنو قول بجي صاحي يعني شنو قمت الليل سبحت بالاذكار استغفرت بالاذكار سبحت رب العالمين في ناس وهم عندن وهم يقول ليك السعر نادر يكون قال عشان نتحول قال من الفين النايم برضو يتحول ما جاء عوجه والف سجن برضو اتحول ما جاء عوجة, ما عوجه مالو يعني شنو يعني هل تتحول ده تحون في شوارع خرطوم والناس لابسين كيف وبيصير ويضحكوا ويهزروا مع بعض والبناد في صوته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 وقا فلذلك قال واذا اردنا ان نهلك قريه قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها بعد ذلك فحق عليها القول فدمرناها تدميرا من اسباب العذاب تفشي الزنا تفشي الزنا واكل الربا قال عليه صلاه والسلام اي ما قريه ظهر فيها الربا والزنا اذنوا انفسهم عذاب الله يعني قال الله تعالى قد بس أي منطقة؟ زرعت فيها، وزرته فيها؟ قال لي الله يا الله تعال عذبنا، ده معنى الكلام. والعذاب، إخوانا ما بالضروري يكون زلزال، ممكن يكون عقد نفسية، وأمراض فتاكة، ومعايش جبار زي ما بقولوا الناس. وإن كان أنا ما مقتنع إنه المعايش جباره، أنا مقتنع إنه المعايش عند الله ما جباره. الناس بيقولوا المعايش جباره. بيجيبوا الت ده بيجي. دكتور ممكن يكون انتحار ممكن يكون امراض نفسيه ممكن يكون كل ما يمكن ان يتصوره الانسان اذا كان رب العباد اهلك واخذ انا فرعون بالسنين و و و وارسل لهم ايات بينات منها الطوفان السل المويه السمحه الرايقه بتقتل الناس بصقة العمارات الكبيرة تبو تدخلها في الوطأة مويا بس مويا ماشي كثير مويا ما مويا نار لا ما مويا نار مويا عادية جاية من ال... من ادجالهم ال... مندفعة سيول تنتهي من أمم وزروع ومزارع وحروث ودواب وحضارات تنتهي منها مويا بس مويا فدعا ربه أني مغلوب فانتصل ففتحنا أبواب السماء مبائم همل وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر انا لما طغى الماء حملناهم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه بالماء بالطوفان والضفادع الضفادع صمت الاذان والقمل جمر الجمل ذكيت الكثره قال لك الزول لما نجي جلابته مليانه قبر بي حالي يحاجي بالجمول الشيء إذا الجلابية يخطها في الشمس جلية الجمول كركيرة يجيب الضوء يجرجيرة الجلابية الجمول يجرجيرة الجلابية ما الضوء جمول على قدر ده والجراد هاي الجراد الجراد الواحد حس الناس خايفين من الجراد في الجراد كل مرة يقول لك خش مصر وما أعرف جاي بي وين وما ما عارف الجزيرة العربية هذا بقى في مطارات في تاشيره الجراد دعنه تعشيره بيمنعه وربته يمنعه كيف الجراد ده. جراد على بريش راعي أصلي ما جيبوا للأمة. قال ليك جراد بيجي في الباب باب الخشب. بياخد المسامير الباب يقع. ما بياخد الخشب. بياخد المسامير. بياخد الحديد الباب يقع. يعني ما بياخد الخشب. كان بياخد الخشب ده لب حاجة تانية. والدم أي دم في صورة الأعراض. الدم الدم قال ليك الزوال من الصباح يفتح زير شجرة ما يقدم أي حاجة أي حاجة سايرة تقدم. فسالوا موسى ان يدعو لهم ربهم ان يكشف عنهم الركس فدعا فك... موسى ربه وكشف الله عنهم الركس وبعد ذلك بعد هذه الايات ما زال فرعون مصر حتى اغلق في اليم وما يعلم جنود ربك الا هو لقد كان لسبا في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور سبأ حضارة قبل كده زالت بيه مو بس موية بس لكيف في ناس ربنا جملك نزلهم موية نار ديه قوم شعيب اخذهم عذاب يوم الظل سحاب يرمي نار سحاب بتاع يرمي نار الكلام قد تقول ما بيعيه تاني ما ربنا عمله وربنا فيه يعني ندخل انا اخشى انه نحن احنا دكنا كمسلمين ندخله انه دك تاني ما بيحصل بيحصل لأن ربنا في كلها يقول وما هي من الظالمين ببعيد عشان يذكر الناس بلدة طيبة ورب غفور ناس سبع ذكر الناس مرتاحين دناي ياخي يا قال ليك المرأ تحمل المكة فوق راسها القفة وتدخل الجنين مرتلت جدا بعدين مزروعة كيف الجنين الأشجار ال ذاتها يعني مش صف بتاع رمان وصف بتاع آآ برتوكان وصف بتأكيدة لا يعني مشكل قال لك المرة بس تخش الجنين وقالت القفة فوق راسها تطلع الجنين قد امتلأ مكتلها بأنواع الفواكه كلها ولا بمديده شوف نادي مرتاح كيف ولا بمديده القفة اللي بتتملي فواكه ما بتقول لكن برتقال ما فيها ما فيها موز لا كله فيه قال فاعرضوا الاعتراف عن الشريعة، فعرضوا، هذا سبب برضه من أسباب الحلاك، فعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العريني، سيل موية بس، سيل سيل العريني، حتى الناس في أسدان موية، وجزء البحر هذا حصل في سزن، وبعض الأخبار تقول أن الأسطول الأمريكي الخامس غري، الأسطول الأمريكي الخامس ذاته تجري غري، ده لو قالوا واحد من المسلمين غرقه وبدي يغرقه لو لم العالم الاسلامي ده كله عشان يغرقه وبدي يغرقه ده الله بغرقه بدون ما يتدخل برح الله بره يغرقه وكان داري يغرقه ويغرق كل ابغرقها لكن كده فيها ناس مسلمين وفيها جوامع وفي حاجات كويسه الله ما داري يغرقه عشان كده حسى يا أخي سيد العرم وبدلناهم بجنتيهم بعدين الجن... الجن... الجن... الجن... الجناين جنان كم جناين عالم في الطرق سفد. سبع ايام يتمشى في جننها سبع يوم تمشي في جنين قال فاعرضوا فاصلنا عليهم سير العليمي وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل أكل خمط أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل الجناين دو كلها تحولت السيدة لما دمر الجناين فضل شنو قال لك القرآن قال كي. كان ده ما كلام زول ده ما, ما تحلل سياسي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 كل شوك ما فوق أي حاجة قال لك ورق ما فيه ورق شفت ورق الصفق ده الصفق ده ما فوق وأحسن حاجة خلاه لهم السدر النبق والنبق ذات ما بيستاهلوا قليل وشيء من سدر قليل النبق ذات ما خطروا يعني دمروا خلاه لهم العشب العشق وسدها رشق. وحبه وحبة نبق النبك ذات مفو فائدة كثيرة لكن حبت نبك بس وشيء من سدر خليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور؟ وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها اياما وليالي آمنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثة ومزقناهم كل ممزق أنا ده نقول القرآن جاب الكلام ده ليه عشان نتسلع عشان في حاجة تحصل تاني وممكن تتكرر وعشان الناس يتجنبوا قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه رد جميل وان يحفظنا وإياكم من الدمار ومن الغرق ومن الحرق ومن الابتلاء ومن المعاصي ومن الخروج على الشرع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 أمناً رخاءا سخاءا يا رب العالمين اللهم احفظنا من الزلازل ومن الفتن والبلايا والأمراض والهموم والحروب يا رب العالمين اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أمينا في أوطان في أوطاننا وأصلح أمتنا ولا يا رب العالمين وأيد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 لما يفيد البلاد والعباد ويفيد المسلمين خاصة يا رب العالمين اللهم اصلح أص... اللهم أصلح... اللهم أصلح امرنا اللهم اصلح شبابنا اللهم اصلح فتياتنا اللهم اصلح نسائنا اللهم اصلح اطفالنا يا رب العالمين اللهم اصلحنا جميعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم واقم الصلاه